بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنِّي أَرَى نَارًا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قَوَّاهُ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتغدى وما تلك بيمينك يا موسى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 وَقَدَّلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونًا فَلَا بِثَسْنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ مَّجِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي اذهبا إلى فذعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يقضى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى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 قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها شبلا وأنزل من السماء ماء أجواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أثى قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيسعدكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلى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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا ولأصلبنكم في جزوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات قالوا لن على ما جاء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 فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنِ اتَّقَى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 لقد جئناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جلب الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رد ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على اثري وعجلت اليك رب لترضى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 افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ولكننا هم منا اوذرا من زينه القوم فقذفناها فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ مِجْلَرٌ جَسَدَ الَّلَّمُ خُوَارُ فَقَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُمْ وَإِلَّا هُمْ مُوسَى فَنَسِي فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّ وَلَا نَفْعَ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 الله قد تبعني اف قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي انني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري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 كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لجنة ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا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 فلا يخاف ظلما ولا هطما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوحيد لعلهم يتقون, لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عدما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 فوسوس إليه, الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءهما وطفى يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال احفطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وَمَنْ أعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في متاكنهم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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا